بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة والتي هي بعنوان عقيدتنا والعولمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس الحمد لله تفرد بالربوبيه وأبان للإنسانية دلائل الألوهية أحمده تعالى وأشكره على ما اسدى من منته وعطية ودفع من نعمته وبليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنقذنا بالبعثة المحمديه من براثن الاشراك والوثنية، واعزنا بالتوحيد وأبطل مسالك الجاهلية، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير البرية وسيد البشرية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أشادوا صروح الحنيفية وأعلوا منار الملة المصطفوية. والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل في علاه فإن تقواه سبحانه أعظم العواصم من أعتى القواصم أيها المسلمون لقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة ليحرر القلوب من رق العبودية لغير الله ويرفع النفوس إلى قمم العز والشرف والصفاء ويسمو بها عن بؤر الوثنية والخرافة والشقاء وإن عقيدة المسلم أعز شيء عليه وأغلى شيء لديه بها يواجه أعثى التحديات ويصبر على مر الابتلاءات وبها يكون سدا منيعا ودرعا واقيا أمام زحف الاباطيل والضلالات وغزو الشعوذة والخرافات قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا مساومة على عقيدتنا مهما كانت المتغيرات ولا تنازل عن مبادئنا مهما عظمت الدسائس والمؤامرات بهذا عزت الأمة وسادت وانتصرت وقادت وكان حقا علينا نصر المؤمنين معاشر المسلمين شر البلايا الردى بعد الهدى وأشنع الموارد العمى بعد البصيرة وقد نأى الإسلام بأهله وارتفع بأتباعه عن أوهام الجاهلية وأوضارها وطهر نفوسهم من رجس الوثنية وأباطيلها وابتعد بهم عن ضرات الإسفاف والاستخفاف في كل أنماطه وصوره وفي طليعة ذلك مظاهر الشرك والتجهيل ومبادئ الخرافة والتضليل لما تمثله من طعنة نافذة في صميم العقيدة وشرخ خطير في صرح التوحيد الشامخ وانهيار مزر يسلم العزه ويذهب القوة ويخل العزائم ويلحق الهزائم ويقضي على العزمات ويشكك في الثوابت واليقينيات ويروج لسوق التخرصات والخزعبلات فيقع الاضطراب والفوضى في الأمة ويخرق سياج الأمن والوحدة والهداية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون إخوة العقيدة وإذا كانت قضايا الاعتقاد من الثوابت والمسلمات فإنه مع طول الأمد وحصول في المزري لدى شرائح كثيرة في الأمة صحب ذلك جهل ذريع بكثير من الحقائق العقديه والمسلمات الشرعية وحدوث نوع من الغفلة أو التغفيل. دفعتها عمليات تزييف للحقائق تحت ستار مسميات معسولة وكان من نتيجة ذلك تمرير بعض الصور الشركية وتسويق بعض الطقوس البدعية بل والمجادلة والمماحكة لإلباسها لباس الدين ولعل ما أحدث حول القبور والأضرحة والمشاهد من أوضح النماذج على هذا التزييف الذي أصاب الأمة في اعز مقوماتها وهو توحيدها لربها ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليقذف كل يوم بجديد في عالم الخرافة والدجل وبث الشائعات ونسج الأكاذيب مما يؤكد أهمية حماية جانب الأمة العقدي حتى لا تؤثر سوس الأوهام وشبكات الإجرام وسلبًا في جوانب شتى من واقع الأمة افرادا ومجتمعات وتلك عاقبة الإشراك بجميع أنواعه وضروبه ويزداد الذهول والعجب حينما تجد الأوهام رواجا لدى جبل كثير من العوام ممن ينساقون وراء كل شائعة ويلغون عقولهم عند كل ذائعة ويتهافتون على الأوهام ويستسلمون للأباطيل والاحلام حتى اظل فسطاط الخرافه عقول كثير من اهل الديانه معاشر المسلمين اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم ولقد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأبطل الله به مسالك الجاهليه وفي مقدمتها معالم الشرك والوثنيه فاستأصل شأفتها وقطع جرثومتها ومن مسالكها الخزعبلات والأوهام والتفرق والفوضى ومخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد للنظام إلى غير ذلك من الأمراض السائدة إخوة الإيمان وما أشبه الليلة بالبارحة فالأمة اليوم تواجه موجات من مظاهر الجاهلية المعاصرة وحملات من العلمنة والتغريب في ظل ما يسمى بعصر العولمة لتضييع هوية الأمة وإذابة شخصيتها في أنواع من الردة والصد عن دين الله عز وجل وتجفيف منابع الخير في الأمة وزرع الغام المخبوءة. والخلايا الفكرية في المجتمعات الإسلامية لصهر المسلمين مع غيرهم في قالب واحد تختلط فيه المفاهيم وتنقلب فيه الموازين في شعارات براقة ودعايات خلابة ولا يزالون في حالة استنفار قصوى لنشر مصطلحات غامضة ومعتقدات باطلة تزري بالعقول وتذهب بالديانة أمة الاسلام وثمه حقيقه مره مؤلمه وهي ان المستقرئ للتاريخ الانساني والمتامل للتراث البشري يجد أن العقول البشرية قد تعرضت لعمليات واد واغتيال خطيرة عبر حقب طويلة وعصور متتابعه يتولى كبر اسلحتها خناجر الاوهام والخرافه والغام الدجل والشعوذه وتلك لعمرو الحق اعتى طعنه تسدد في خاصره عقل الانسان وفكره ومن ثم فان التحرر الحقيقي من اغلال الوهم والخرافه انما يمثل السياج المحكم والحصانه الواقيه والحمايه والرعايه لحق من اهم حقوق الانسان وهو تحصين عقله من الخيالات والأوهام ومن هنا كانت أنبل معارك العقيدة معركة, معركة تحرير العقول الإنسانية مما يصادر الفكر ويصادم الفطرة ويغتال المبادئ وهيهات أن تعمر الحياة وتشاد الحضارة بالمشعوذين البله الذين لا يرعون كرامة الإنسان. ولا حصانة وصيانة العقول وقل مثل ذلك في الذين يسلمون عقولهم لغزو في الصميم من أعدائهم فيقعون صرع التقليد الأعمى والتشبيه الأرعى وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا لأمته ومنذرا من تشبه بقوم فهو منهم خرجه الإمام أحمد وأبو داود وإن الناظر الغيور في تاريخ الامم وحضارات الشعوب لا يعجب ويحار من التقلبات الطارئة والتغيرات المفاجئه ونحن امه لها خصائصها ومميزاتها فامتنا مسبوعه لا تابعه قائده لا مقوده فالى المنهزمين من بني جلدتنا السائرين في سراديب التغريب وأنفاق التبعية حذار من التطويح في مهاوي العدم وبؤر الفناء التي يقذف بها طوفان العولمة المعاصرة في مسفل للقيم وتضييع للهوية في دعوات مدويه مريبة يكون لها رجع الصدى في بعض النفوس المريضة ومن أسف. أن تكون من بعض المنتسبين لقشور ثقافة والمفتونين بوبيص حضارة من ثله من حملة الأقلام ورجال الإعلام فإلى الذين يخبطون في القضايا خط عشواء ليحلوا عقد عقيدتنا ويشتتوا حباته ويقضوا على البقية الباقية من تألقه لتمرير مخططات ومؤامرات ضد مجتمعاتنا الإسلامية تحت شعارات مشبوهة وابواق مفضوحه وأقلام مكشوفة رويدكم ففي عقيدة الأمة بحمد الله ما يحجزها عن تصديق هذه الترهات وتلقف تلك الشائعات وكفى الأمة ما تلقاه من كيد وتحديات وإن الواجب على أهل العلم ومؤسساته والجهات الدعوية والهيئات الإصلاحية في الأمة المبادرة إلى تطويق هذه الفتن وربط الناس بالمراجع الموثوقة وتقييدهم بالمصادر المأمونة التي تمثل منهجا مؤتمنا في عقيدة الأمة ومنهجها التي تمثل منهلا مؤتمنا في عقيدة الأمة ومنهجها والحكم على النوازل والمستجدات فيها من منظور عقدي وتأصيل شرعي ومع أن العالم يعيش عصر المدنيات والتقانات التي يفترض أنها تنآ عن الخرافة تنهى بأنفسها عن الخرافة وتناقض الشعوذة وتحارب الدجل. فإنه يحق للغيور أن يتساءل هل لأت هذه الحضارات والثقافات عن الشعوذات والخرافات والجواب بكل أسف بل قد تطورت بتطور الزمن ودخلت مجالات شتى في الاقتصاد والاجتماع وغيرها طلبا للحظوظ بزعمهم ناهيكم عما يروج في أوساط العامة من التعلق بالأبراج والمطالع مما يدعو إلى الأسى والأسف غريب يا أهل العقيدة وعجيب يا حملة الشريعة أن ينساق الناس وراء الشائعات والأوهام ويستسلموا للخيالات والأحلام إن حقا على أهل العقيدة والإسلام أن يتمسكوا بدينهم. فوالله لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم ولن يبلغوا قمة عزهم ونصرهم إلا باسترجاع ما فرطوا به من أمر عقيدتهم وإن السلاح المضاء الذي ينبغي أن تحمله الأمة في عالم يموج بالمتغيرات وينوء بالتحديات هو سلاح العقيدة والإيمان إن أمة الإسلام مطالبة. ألا يزيدها مرور الأيام وتعاقب القرون والأعوام إلا تمسكا بثوابتها واعتزازا بمبادئها وتحقيقا لوحدتها لتكون كما أراد الله خير امه أخرجت للناس امه الإسلام لإن بدت الصورة قاتمة نتيجة الجرح العميق الذي مكأته انحرافات في عقول أبناء الأمة حتى أثر ذلك في أوضاعها فإن الآمال معقودة بعد الله على حملة العقيدة وعلماء الشريعة في الأمة للسير على خط جادة ومنهجية صحيحة تتبعها جهود عظيمة تجمع بين أصالة الماضي وتقانات الحاضر لتواكب الأمة تحديات العصر وتواجهها بأساليبه ووسائله لإنقاذ التائهين في دروب الباطل والأوهام بأساليب حكيمة تحقيقاً للمصالح ودرءاً للمفاسد بإذن الله وكان الله في عون كل عامل مخلص لعقيدته ومجتمعه وأمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بهدي سيد المرسلين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظم ملكوته فاقتدر وعز سلطانه فقهر أحمده تعالى وأشكره وأسأله أن يحفظنا والمسلمين من كل ضرر ويجمعنا والمسلمين على كلمة التوحيد ويحفظنا من كل خطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بقضاء وقدر وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه حفظه وكفاه واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلالة أيها الإخوة في الله في الوقت الذي رفعت فيه بعض المنظمات المشبوهة والقنوات المفضوحه عقيرتها ضد بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله في موقف الحق من حقوق الإنسان المنبثقه من تعاليم الإسلام تعالت ولله الحمد والمنه صيحات الاستنكار الإسلامية وقرارات الانصاف العالميه لما يمثله الافتراء عليها من طعنه في جوهر الإسلام وتلك شنشنه معروفه من أخزم فلن تؤثر بإذن الله على تمسكنا بثوابتنا واعتزازنا باسلامنا مهما حاول خفافيش الظلام اسدال الستار على عقول البعض فلن يحجب نور الشمس كف دعي مأهون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخوة العقيدة من رعاية حقوق الإنسان تحقيقه للعقيدة الصحيحة والمنهج السليم ونظرته الصحيحة للكون والحياة وتفويضه الأمور كلها لله رب العالمين وعدم التشاؤم والتطير من بعض الشهور والأيام والأوقات والأعوام والطيور والأرقام ومن ذلك ما يتعلق به بعض العامة من الأوهام في شهر صفر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فيا ابناء العقيدة حذار أن تعبث الخيالات بعقولكم وتستسلموا للأفاكين والمغرضين وذلك أغلى وأعلى تكريم للإنسان في الحفاظ على دينه وعقله ونفسه وماله وعرضه ألا فليعلم ذلك المتخريصون والمتقولون وليخسئ المغرضون الشانئون فالله حسبنا ونعم الوكيل وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المختار كما أمركم بذلك اللطيف الغفار فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحبه وترضاه اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه اللهم ارزقه البطانة الصالحة واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين واهدهم سبل السلام وأصلِح ذات بينهم وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وصل إخواننا المجاهدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكان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 على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون